يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فَعَتَبُوا يا أولي وَلَوْلَا ولون كَتَبَ كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد العقاب ما قطعتم من دينه او تركتموها قائمه على اصولها فبإذن الله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 يبتغون فضلا فَضْلًا الله اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ هم هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ الدار الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم ولا وَلَا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 ادْهِم يَقُولُونَ رَبَّنَ اغْفِرْ لَنَا وَلِاخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا آمنوا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رؤوف رحيم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 وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله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 له الأسماء الحسنى نسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم